ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم ولا يات لأولو الفضل منكم واستعت أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون بما يقولون لهم مغفرته ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يولن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم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 قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا ثروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضطن من بصارهم ويحفظن ثروجهم ولا يبدي نزينتهم ما الا ما ظهر منها واليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن الا لعورهن ان اوا أوابائ باباء ان اوا باباء ابو عولتهن او اخوالهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتكن او نسائهن او نسائهن او ام أو التابعين غير أولي لربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخدين من زينتهم وتوبون الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكح ليهما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يظلم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغليهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملك تيمانكم فكاتبوا بموء علمتم فيهم خيرا وَآتُوهُم مِّمَّا مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ رَدُّوا لَكُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرَهُنَّ الله من بعد ذكراهن غصور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا, ومثلا من الذين خلوا من قبل لكم وما وت